قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي قرآني طوق حياتي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 يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبط حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقي من آثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثاراتي قرآني نبط حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبط حياتي قرآن طهر ذاتي قرآن عصمة أمر قرآن طوق نجاتي معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من الرحمات معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من الرحمات